تتون وتستخنون مصانع هل لكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جداري نسخط الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وهون اني اخاف عليكم هلاك يوم عظيم قال شَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ حَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاهِي